أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الزاعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحيل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آلناك ما منا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضلوا ما لهم من محيط من دعاء الخير وإن مسه الشرق يقوش طنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء نهتته ليقولن هذا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لعنده للحسنى فلم نبد أن الذين كفروا بما عملوا ولم ذيقا وإذا ألعمنا على الإنسان أحرض ولا بجانبه وإذا مسه الشر فلو دعاء العريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بي من أضل ممن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 وِرَبِّهِمْ هَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفصر من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض إن الله هو الرفوع الوحيم والذين استخدوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك يَا قَوْمِ أَنذِرُكُمْ عَذَابًا لَّن يُؤَخِّرَ مَن قَرَأَ وَمَن حَوْلَهُ وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتدخلوا من دونه أولياء فالله والولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فأطمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنير باطئ السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يسرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البطير له مقاليد السماوات والأرض يبسط للقل من يشاء ويقجر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به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 مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا ٱلْأَشْيَاءُ لَوْقٌ إِلَّا مَن بَعْدَمَا جَآءَ أَمْرُ ٱلْعِلْمِ لَوْ يَنبَئُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كلمة وَقُلِ الرَّبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اجْرٌ مُؤْتَمَنٌ لَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَيَئِسُوا كَمَا ولا تستبح أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ رَجْمًا أَيْنَمَا أَبَيْنَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لَحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وعليهم رضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يجريك لعل الثاعة قريب يستحجل بألذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويحلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القويم العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزل له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤسه منها وما له في الآخرة من نصيب أم شركاء ورعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غرضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الشبيل ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموجة في <تصفيق> القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا فَإِنْ يَجَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى طَلْبِكِ وَيَمْحُوَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب ولو بسطواه رزق العباده لدعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قبير بصير وهو الذي ينزل وهو الغلي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بسل فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما بسل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 من الجوال في البحر كالأعلام إن يشأ يسجد الريح فيغلال الراكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طبال شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خيرا ما الضلال بين الذين آمنوا وعلى ربهم يتوسلون والذين يكتبون كباء الاسم والثمار واذا ما غضبهم يغفرون والذين استجاؤوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما وزرناهم ينفقون والذين إذا أصابروا البغيهم ينفقرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتظر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرز من سبيل وترى هم يؤربون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا مكون سرين الذين خشيوا الله فوسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اوجيا ما كان بشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فيوحي باذنني ما يشاء وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَجْرِي مَلَكًا وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَآءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَوْمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم ّ وال كتاب المبين ان جعلنا ال قران العرب يجعلكم تحقلون في ام الكتاب لدينا عليم الحكيم اف ننذرهم كنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا تَدَّمِنُوا دَفْشًا ومقامته الاولي ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم الذئيد العليم الذي جعل لكم الارض مهدا و جعل لكم فيها اشغلا لعلكم تستجون والذين لذل من السماء ام بصدد فان جونا بي ميتا كَذَالِكَ تَخْرُجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا على عَلَيْهِ ۚ إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ قَلِيلٌ ۖ وَإِنَّ سبحان الذي سخر لنا هذا الذي سخر لنا وما كنا له مقرين وإنا مِمَّا يَفْلُقُ بَنَاتٍ وَأَذْكَاكُم بِالذِّنْيِ وَإِذَا غُشِّيَ أَخَذَهُم بِمَا ضَرَبَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا وَلَوْ تَمَنَّوْهُ مُسْوَدَّ الذَّنِّ وَهُوَ كَرِيمٌ يرجع في الحية وهو في الحصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد ورحمان إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شادتهم ويسألون وقالوا لو شاد الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يطرطون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمتفون بل لا وجود الا الذي فقري فان يهدي وجعلها كلمه ساعيه تنسي عقب لعلهم يرجعون بل نذقتهم وطالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن خسمنا بينهم عيجتهم في الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُفْرِيًا وَأَمَرَ رَبُّكَ بِصِيَامٍ مَّنْ يَعْمَلُ مِنْكُمْ لَجَعَلْنَا لِمَيِّتٍ يَثْرُ بِالرَّحْمَنِ لَجَعَلْنَا لِمَن يَتْثُرُ بِالرَّحْمَنِ لِفُيُوتِهِم شُقَفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَإِذُو وَيَخْفَى وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَمَن يَحْصُدْ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ قِنْطًا لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَإِنَّ النُّومَ لَيَمْنَعُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَسْتَجِيرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ أفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسع الشم أو تحجي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا لأنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك في الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تشكر أيون وَأَلَمَنَ أُزْلِمَ مِن قَوْمِكَ مَغْوُتٌ لَنَا أَجَعَلْنَا مِن تُولِ الرَّحْمَنِ آيَتَيْنِ يُغْبَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما مريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ويأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وَقُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّكُم بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِذَا هم لَتُصِرُن اَم اَنَا ضَيعٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَجُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَدِرِينَ فَسَخَّرَ ثَقَومَهُ فَأَضْرَبُ إِنْ إنْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَطَاعُوا تُطْعِمُونَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فجَعَلْنَاهُمْ تَذْكِرَةً وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ ولما قل ببي مغيما مثلا إذا قلوك منه يصدون وقالوا أآلئتنا خير أمه ما ضربوا لك إلا جزلا بل هم قوم خصمون إن نَحْنُ نَعْلَى عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لّبِئِ الْقَوْمِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَطُوفُونَ وَإِنَّ لَعَيْنٌ فِي السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَسُونَ بها واستبعون هذا حراث مستقيم ولا يخز أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولن فَجِئْنَا وَأَبَيْنَا لَكُمْ دَخْلًا الَّذِي تَبْتَلُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ رَحْمُدُ هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سَتَجِدَنَّ أَحْزَابًا فريد للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلا لبعض عدوه إلا المستقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم وطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفي آما تشتئين أنفس وتنزل أعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي يَعْمَلُونَ نَقُمْ فِي رَفْعِ آتُونَ كِثْرَةٌ مِنَ الذَّاكِرُونَ أَيْنَ الْمُجْرِمِينَ لِعَذَابٍ أَنَّهُمْ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي مُبْلِوَل وَمَا وَلَمَّا أُمَّ ونادوا يا مالك ليصد علينا ربك قال إنكم ماكتون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق أَمْ أم أبرموا أمرا فإنا مبلمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا سَمَاءَ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَجَعَلَهُمْ يَفُوضُونَ وَيَلْحَفُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي وَعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰه وَهُوَ الْحَكِيمُ وَتَرَاهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْ نَظِيرٍ وَإِنَّ ذَوِ الْعَرْشِ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وهم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُخْرَفُونَ وَقِيلَ هِيَ عَذَابٌ إِنَّا أُولَٰئِكَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَصَحَّ حَنُّهُمْ وَقُل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حامين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 بل هم في شك يلعبون فارتقر يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا أعذاب أليم ربنا اتشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلهم مجنون إنا كاشف العذاب طليلا إنكم عائلون يوم نبقش الفيديو وَجَكَللكُ ر إِ مُ سَكمون وَلَ قَلقَة ضَقلَ قَوْمَ ف العَو وَج أَهُ الرجُول كَلم نأَج إلَ عثذَ اللهَّ لَفُ مجُول وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن تؤمنوا لي فاحتذلون فدعا وقته أن هؤلاء طوم مجرمون فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون فاترك البحر رعوا إنهم جلد مورقون كم ترسوا من الجنة وعيون وجروع ومطام كريم ونحمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما عليهم السماء والأرض وما كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الممين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مفين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنجرين فأتوا شبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما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 تجرة الزكوم قعام الأسيم كالمغل يضلي في البطون كظني الحميم خذوه فاحتلوه إلى سواء الجحيم ثم فضوا فوق رأسه من الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المستقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون وِاسْتَغْرَقَ فِي مُتَفاوِزِ كَذَلِكَ وَدَوْنَاهُمْ بِقُورٍ عِينٍ يَجْرُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنٍ لَّا يَمُوتُ فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَضَعْنَاهُمْ عَذَابَ بل من ردك ذلك هو الفوز العظيم فإن ما يذكرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كنتم تبي لهم بسم الله الرحمن الرحيم حالي من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يهد من دابة آيات لقوم يمكنون فاختنا في الليل وما أنجل الله من السماء من الزن فأحيى به فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الياح آيات لقوم فِى أَيِّ عَادٍ بَعْدُ وَهُوَ آيَاتِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ وإذا علم مِنْ آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كذبوا شيئا ولهم عذاب أظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من نجد أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري القلك فيه بأمري ولترتروا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وَمَا في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات قوم يتفسرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يسبون من عمل صالحا فَعَلَيْهَاتُم مَّا إِذَا وَضَفْتُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَوَجَهُنُ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بيناس من الأمر فنختلف إلا من بعد ما جاءه العلم بضيا بينهم إِنَّ وَصَّكَ يَا قَضِيَّ بَيْنَهُم يَوْمًا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ يَفْتَرُونَ ثُمَّ الْعِنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن من الله شيئا وإن الظالمين دخلهم أولياء بعض والله وليل المستقيم هذا بصائر للناس وهوزا ورحمة لقومين ام حسبا الذين يجدوا الخسائئ ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام نحياهم وَقَلَظَ الله السَّمَاواتِ وَالْعَََّ بِالحَصِّ وَكَُّ كُل نَفتِم فمَا كَتَذَت قُم لاَا يُلَمونهفَرَعيك مَ نتْلَفَ لََ إلَ هممْ وَوَم وَلَ قَلهَّ عَلَ قِمِ وَقتَمَعَلَسَمعه وَقَلبيِي وَجَعَلَ عَ تَطَل لِجاَوَ وجعل على بطره لشاوة فمن يهجيه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الزخ وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حسدتهم إلا أن وإلا أن ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتوا كل أمة جاتية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم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 وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وحد الله حكو والساعة لا ريب فيها قلتم ما قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيكين وبدالهم مَا ما عملوا وآخبهم ما كانوا به فَكَيْفَ الْيَوْمَ نَنْتَصِرُ كَمَا نَسِيتُمْ لِطَأْمِكُمْ أَيَوْمِكُمْ مَاذَا وَمَا قَوْلُ فَنَا وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَائِقٌ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبيرياء في السماوات والأرض وهو العزين الحكيم صدق الله العظيم